لهم البشارات في الحياة الدنيا وفي الآخرة الحياة الدنيا الآخرة لا تبديل لا تبديل, لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم Oh, God.